بمشاهد ل ل ل الرحيم الحمد ح م والصلاة والسلام رسول وعلى وصحبه على الله صلى الله عليه وعلى آل وصحبه من آله ت ى بهجم و الله سبحانه وتعالى سوف ن ب د أ في إ ن ش ا ء درس جديد وهذا الدرس من ا ل أ ه م ي ة بمكان فهو يتعلق ب أ ه م مساله من مسائل الدين هذه ا ل م س أ ل ة هي في حقيقتها أ ص ل ا ل إ ي م ا ن أ ص ل الدين أ ص ل الاعتقاد فحديثنا سوف يقول عن ا ل إ ي م ا ن عند أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ك د ر ا س ة ت ف ص ي ل ي ة من الكتاب و ا ل س ن ة وبفهم سلف ا ل أ م ة ثم بعد ذلك ي ت ح د ث أ ي ض ا عن هذه ا ل م س أ ل ة عند الفرق ا ل ض ل ة التي خالفت الحق في هذه ا ل م س أ أن نبدأ ل وقبل ة خوض في غ م ا ر هذه ا ل م س أ ل ة لابد من بيان بعض ا ل أ م و ر ا ل أ م ر ا ل أ و ل وهو سبب الحديث عن هذه ا ل م س أ ل ة بالذات وفي هذا الوقت يرجع ذلك إ ل ى أ م و ر ا ل أ م ر ا ل أ و ل وهو ما نعيش فيه من الواقع المرير و بعد الناس عن ح ق ي ق ة ا ل إ ي م ا ن و فهم ا ل إ ي م ا ن و معنى ا ل إ ي م ا ن و في المقابل انتشار مذهب ا ل م ر ج ئ بين الناس ب ص و ر ة ب ش ع ة وهذا المذهب الارجئي هو أ خ ط ر المذاهب على ا ل إ ط ل ا ق من الناحيه العمليه ل أ ن ه يعني يسهل على النفس أ ن تميل إ ل ى الدعاء إ ل ى الراحه و م ا د ا ل م ج ي ء كله قائم على ت م ي ع امور الدين اول أ م س اجتمع إ ل ى رجل هو عندهم ي ع د من العلماء رجل أ ر د ن ي وغالب ا ل أ ر د ن ي ي ن م ج ي ع ه الا من رحم الله سبحانه وتعالى من العلماء وطالبه العلم ي ي ن ق و بكل ص ر ا وبدون مدراء بل يقول تصريحا أ ن ا ل إ ي م ا ن نحله القلب فهو اعتقاد الحق بالقلب مع اذعان وانقياد القلب أ م ا العمل فشيء زائد عن ذلك هذا مذهب الجهميه ومع ذلك يقرره على أ ن ه مذهب اهل ا ل س ن ة والجماعه ويدرسه لطالبه العلم أ خ ط ر ما في ا ل م س أ ل ة أ ن الذين يتحدثون عن هذه ا ل م س أ ل ة ي د ع م و ن أ ن و هم السلفيه الذين يدافعون عن ع ق ي د ة أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة وهذا أ خ ط ر ما يكون ل أ ن ه م يلبسون على الناس باسم السلفيه ن ف ر ج انتشر بين الناس ب ص و ر ة م خ ي ف ة للجانب وابتعد الناس عن معنى ا ل إ ي م ا ن الحقيقي الذي أ ن ز ل ه الله في كتابه على نبيه صلى الله عليه وسلم ل أ ن الناس استقوا مسائل ا ل إ ي م ا ن بعيدا عن الكتاب و ا ل س ن ة وبفهمه شلت ا ل أ م ة فلابد أ ن يقع في ذلك وهناك سبب رئيسي في ذلك خ ا ص ة في العصور ا ل م ت أ خ ر ة في سبب انتشار مذهب ا ل م ر ج ئ ة وهو أ ن الكثير من العلماء والدعاء المعاصرين أ ر ا د و ا أ ن ي ؤ ل م و ا الصوابين فماذا يصنعون قاموا بالصفو على ا ل آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن ي ة و ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ن ب و ي ة كالنصوص ب ا ل ت أ و ي ل والتحريف الباطل وصرف النصوص عن ظاهرها لكي يصلوا في ا ل ن ه ا ي ة إ ل ى أ ه د ا ف ه م وهو أ ن التواضيح ا ل م ح ا ر ب ة لدين الله تبارك وتعالى الصابين عن دين الله وشرعه في دين الله تبارك وتعالى أ ح س ن حالا يقول أ ن ه م منافقون نعاملهم في الدنيا م ع ا م ل ة المسلمين وهذا أ ي ض ا ليس بصحيح طالما أ ن ه م أ ظ ه ر و ا نفاقه حتى أ ن العلماء في كثير ق و م الله تبارك وتعالى يا أ ي ه ا النبي جاهد الكفار والمنافقين و ا ر ض عليهم الله تبارك وتعالى أ م ر بجهاد المنافقين كما أ م ر بجهاد الكافرين أ اثر أ ه ل العلم على أ ن ج ه ا د جهاد, جهاد الكافرين بالسيف و ا ل س ل ا ب وجهاد المنافقين بالحجه والبيان ولكن العلماء ق ا ل إ ذ ا أ ظ ه ر المنافقون نفاقهم ص ا ر و ا ك ا ف ر ي ن فيجاهد و كجهاد الكفار ولكن ا ل أ ص ل في المنافقين انهم يسرون ويبطلون ا ل ك ف ولا يظهرونه ف إ ذ ا ما أ ظ ه ر و ن ه صاروا ك ا ل ف ر ق ا ل أ و ل كالكافرين ويجاهدوا كجهادهم فهؤلاء العلماء و بعض الدعاه في عصرنا قاموا بالصفو و ا ل ت أ و ي ل والتحريف الباطل ل ل آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن ي ة و ا ل أ ح ا د ي ث النبويه ا ل ص ر ي ح ة التي لا تحتمل ل أ ن مسائل ا ل إ ي م ا ن مسائل ا ع ت ق ا د ي ة لا ت ق ض ع لا ل ت أ و ي ل ولا تحريف ولا نسخ ولا تغيير ولا تثبيت لا ثوابت في جميع الرسالات هذه هي نظره الأمور لا من الرسالة إلى الرسالة واضحة تماما تختلف إلى من كما سوف、نرته. هذا、أمر. الامر ا ل أ م ر الثاني أ ن ه لا يمكن أ ن نستقل بفهم مسائل الكفر والتفسير و ا ل ش ر ط والمشركين والنفاق والمنافقين إ ل ا من خلال فهم م س أ ل ة ا ل إ ي م ا ن ل أ ن من أ خ ط أ في ا ل ب د ا ي ة في فهم ا ل إ ي م ا ن ومعنى ا ل إ ي م ا ن لابد أ ن ي خ ط في ما يتضمنه ايضا معنى الكفر والتفسير ان ا ل إ ي م ا ن قول وعمل كذلك الكفر قول وعمل ا ل إ ي م ا ن يزيد وينقص الكفر يزيد وينقص بالنصوص ا ل ق ر آ ن ي ة وبفهم العلماء ا ل ث ق ا ف ا ل إ ي م ا ن يزيد وينقص هذا معلوم بالكتاب والسنه ليزدادوا إ ايمانا مع الايمانين ز ي وينقص د وكله, وكله إ ز ي ا د ة في الكفر يزداد كفرا ا ذ ا من لم يفهم معنى الايمان ومسمى الايمان على الوجه الذي جاء في الكتاب و ا ل س ن ة لا بد ان ي خ ت ئ في المقابل في مسائل الكفر و ا ل ت ف نفهم من فده اهم الدواعي او ل س ب ب ا ا ل ت ي دعت الى انشاء هذا الدرس ايضا قبل ان ندخل في الحديث عن م س ا ئ ل الايمان لابد من الوقوف على مسالتين ايضا من المسائل ا ل م ه م ة كمقدمتين لهذه ا ل م س أ ل ة ا ل ع ظ ي م ة مسألة ا ل ي م ا ن ا ل م س أ ل ة الاولى وهي ا ه م ي ة الايمان أ ه م ي ة ا ل إ ي م ا ن أ و ل ا ا ل إ ي م ا ن شرط ص ح ة في جميع ا ل أ ع م ا ل بمعنى أ ن الله تبارك وتعالى لا يقبل من عامل عملا و إ ن كان صالحا إ ل ا إ ذ ا كان عن إ ي م ا ن صحيح قال تعالى فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا غفران ل س ع ن ه و إ ل ا له ت ا س د و ن بله شرطي لا بد قيد وشرط في قبول العمل و أ ن الله تبارك وتعالى ي أ ج ر من عمل الصالحات بشرط أ ن يكون عن إ ي م ا ن صحيح فمن يعمل من الصالحات ه و يعمل الصالحات اتى بالخيض والشرق وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وان له كاتب ايضا انظر إ ل ى مؤمن ال فرعون وهو يزعو في خطبته البليغه التي حكاها الله تبارك وتعالى في ا ل ق ر آ ن الكريم امام الطاغيه فرعون هذا هو الذي يمثل رمزا ب ا ل ع ل م والعلماء الذين يصدعون بالحق ويتوكلون على الله تبارك وتعالى ولا يخافون في الله لومه لائم انما ا ل ص و ا ظ ف يظهرون ويفعلون ما يفعلون بشكوك أ ه ل العلم الذين أ ف ض الله تبارك وتعالى عليهم العهد و ا ل م ا ق ي ب ن ه ل ل ن ا س ولا و ي ق في أ ث ن ا ء هذه ا ل خ ر ب ة ا ل ب ل د ع و ة ا ل ر ي د ة من قبل مؤمن قبل آل ل فرعون ر ع و ه وقومه يقول لهم من عمل, عمل س ي ئ ة فلا يزجا الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أ و أ ن ث ى وهو مؤمن فاولئك يدخلون ا ل ج ن ة يرزقون فيها بغير حساب فبين لهم أ ن ه لا يكفي أ ن ي ك ف ي ا ل إ ن س ا ن بعمل الصالحات ولكن أ ي ض ا لا بد من القيد والشرط وهو ا ل إ ي م ا ن أ ن يكون هذا العمل الصالح قد صاحبه إ ي م ا ن صحيح سليم أ ي ض ا يذكر الله تبارك وتعالى في موضع و اخر أ ن الناس جميعا يسعون إ ل ى الاخره طلبا لما ع ي د الله تبارك وتعالى حتى الكفار ا ل أ ص ل ي ن ك ا ل ي و د والنصارى كثير منهم يزعم أ ن ه يسير الى الله تبارك وتعالى, وتعالى ولكن ا ل أ م ر على خلاف ذلك ل أ ن ا ل أ م ر ما جعله الله تبارك وتعالى يؤدي إ ل ى المراد على حسب الشروط والضوابط التي جعلها الله تبارك وتعالى لذلك قال تعالى ومن أ ر ا د ا ل آ خ ر ة وسعى لها سعيها على ا ل إ ط ل ا ق لا وهو مؤمن ف أ و ل ئ ك كان س ع و ه م مشكورا اذ الذين يسعون إ ل ى ا ل آ خ ر ة بعمل الصالحات ويبغون ما عند الله تبارك وتعالى لا يتقبل الله تبارك وتعالى منهم إ ل ا إ ذ ا كانوا مؤمنين إ ل ا إ ذ ا ج ا ء و ا ب هذا الشرط وهذا ا ل ق ي ب أ م ا الكفار فيعملون يعملون بنصححتك المشركين قبل عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من اليهود والنصارى يعملون بعض الصالحات هذه ا ل أ ع م ا ل لا يقبلها الله سبحانه وتعالى منهم قال تعالى وقدمنا عملوا ما من إلى عملهم فجعلناه ب ا ء منصورا مع أ ن ه م عملوا انظر وقدمنا إ ل ى ما عملوا من عمل فجعلناه ب ا ء منصورا ل أ ن ه م لم ي أ ت و ا بالقيد والشرط وهو ا ل إ ي م ا ن فلا يكفي أ ن الناس يحسنون الظن ب أ ن ف س ه م أ ن ه م ب أ ع م ا ل ه م هذا يتقربون إ ل ى الله تبارك وتعالى مع شركهم مع كفرهم مع النواقض التي يتلبسون بها وينقضون بها ح ق ي ق ة ا ل إ س ل ا م كما قال الله تبارك وتعالى قل هل ننبئكم ب ا ل أ خ س ر ي ن اعمالا أو الله تبارك وتعالى بيعملوا قل هل ننبئكم ب ا ل أ خ س ر ي ن اعمالا الذين ضل سعيهم لهم س ع ي ضل ضل هنا معناها ايه ذهب الذين ظ ل سعيهم يعني ذهب سعيهم يعني لا ينتفعون بسعيهم هذا ل أ ن ه لم يكن على أ س ا س وعلى أ ص ل سليم الذين ظ ل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون أ ن ه م يحسنون صنع تبعين السبب الكفر الذي هو في مقابل الايمان أ و ل ئ ك الذين ت ف ر ج و ا بايات ربهم ولقائي فحبطت اعماله ل نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذلك جزاء جهنم بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي وفي المقابل إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات فردوس ن ل ا جمعوا بين بين الامرين عملوا الصالحات مع ا ل إ ي م ا ن إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات أ م ا الفريق السابق أ ن ه م عملوا الصالحات ولكن لم يكونوا مؤمنين بنجد خ ط و ر ة ا ل أ م ر بيكمن في الخطاب ل ل أ ن ب ي ا ء والرسل أ ن ه م لو وقع منهم الشرك و ل ع ي ذ بالله والكفر و ل ع ي ذ بالله وهذا محال في حق ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل فهو فرض محال ولكن ذكره ب ك ي يبين لنا ب ان تبارك وتعالى أ ه من باب أولى أن الانبياء ب أ و ى أن ل أ والرسل لو أ ش ر ك و ا لاحبط عنهم ما كانوا يعملون وكانوا من الخاسرين فما دون ا ل أ ن ب ي ا ء أ و ل ى فالله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل في س و ر ة الانعام بعد أ ن ذكر الله تبارك وتعالى ث م ا ن ي ة عشر نبيا ورسولا ومن آ ب ا ئ ه م و إ خ و ا ن ه م قال ولو اشركوا لحذف عنهم ما كانوا يعملون فهذا مثمن ا ل خ ط و ر ة لذلك كان يجب الوقوف على معنى ا ل إ ي م ا ن الصحيح و ح ق ي ق ة ا ل إ ي م ا ن لكي تتعرف في مقابل ذلك على ح ق ي ق ة الكفر و ح ق ي ق ة الشرك د عندما يدخل ة تثبت تبارك يجب قبل العمل الكافر الإسلام الله وتعالى ما كذلك ل وقع منه ذ في كما في حديث في الصحيح الصحيح الاسلام ب خ ر ي في قصة إ عمرو بن العاص رضي الله عنه ارضاه أن أن له له النبي صلى الله أن أن كان عليه عليك وسلم أما عمر يرحو التوبة فاول حقوق ل ع ب ا ما آآ يظهر لنا من بيان أ ه م ي ه م س أ ل ة ا ل إ ي م ا ن أ ن ا ل إ ي م ا ن شرط ص ح ة في كل عمل من ا ل أ ع م ا ل التي يتقرب بها العبد إ ل ى ربه سبحانه وتعالى ا ل أ م ر ا ل ث ا ن ي الذي ي د ل على أ ه م ي ة م س أ ل ة ا ل إ ي م ا ن وفهم هذه ا ل م س أ ل ة على حقيقتها أ ن اسم ا ل إ ي م ا ن من أ ك ث ر ا ل أ س م ا ء ورودا وذكرا في ا ل ق ر آ ن الكريم خذ بلد هذه ف ا ئ د ة م ه م ة جدا و ن ق ط ة أ س ا س ي ة أ ن اسم ا ل إ ي م ا ن من أ ك ث ر ا ل أ س م ا ء الشرعيه ورودا وذكرا في ا ل ق ر آ ن الكريم ما الذي نستفيده من وراء ذلك تستفيد أمور ا ل أ م ر ا ل أ و ل وهو ان الله تبارك وتعالى عندما يكثر من ذكر شيء ليدلل على اهميته واهميه أ إلا الاعتناء به مع يهتمونها ذلك أن الناس لا بفجر أن بهذا الجانب م س أ ل ة ا ل إ ي م ا ن ت ج د و قد ي ش ت ه د و ن في بعض ا ل أ ع م ا ل ولكن ب ع ض ا أ ش ي ا ء و ل لا ي ش ت ه د و ن ولا يبذلون جهدا ولا يبلغون وسعا في أ ن يتعرفوا على هذه ا ل م س أ ل ة التي أ ك ث ر الله تبارك وتعالى من ذكرها في كتابه العجيب الذي ي ي ن من القرآن لماذا الله وتعالى اسم تباره ذكر أثر في ذكر اسم ا ل إ ي م ا ن في ا ل ق ر آ ن أ ن ه أ ر ا د س ب ح ان ه وتعالى أن يبين لنا أ ن م س أ ل ة ا ل إ ي م ا ن من أ و ض ح مسائل الدين ومن أ ظ ه ر مسائل الدين بالعقل بعيدا حتى عن النقل إ ذ ا كان الشيء الذي أ ك ث ر الله تبارك وتعالى من ذكره في ا ل ق ر آ ن ي ل ت ب ت على الناس ويكون خطيا فمن باب اولى تلتبس بقيه الامور وتخفى على الناس ما دون اسم هذا الشيء الذي اكثر الله تبارك وتعالى من ا أكثر م ذكري اسم ل إ م الا ن في ا ق ر آ ن إ ل لوضوحه وبيانه مع تنوع الخطاب في استعمال آآ آآ في فهم الأشياء التي تؤدي إلى فهم حقيقة هذه المسألة. إذن مسألة الإيمان استعمال المسألة كما مسألة س إلى إذن هذه ومع ف نصر ن أوضح وأصرح وأبين سبارة كتاب في المشائل الله ت ا ل ى ومع ذلك ب نجد أ ن الناس ظ ل و ا فيها منذ القديم ل أ ن ه م أ خ ذ و ا هذه ا ل م س أ ل ة من الاراء من ا ل أ ف ك ا ر من اللغة ا فقط ف أنهم س ت وكثير ا المسائل الشرعية أنهم يأخذون من هذه مثل مقتضى و اللغة ح م بمقتضى و وليس و ا القرآن اللغة العقل على ك من هؤلاء كما في سوف واقعنا كما ن ذكرنا أ ه م م ك ذكرنا قبل ذلك في ا ل ق ا ع د ة المتبق عليها أ ن ا ل أ ص ل في مثل هذه المسائل أ ن ن ا نستجل ثم نعتقد أما هؤلاء فاعتقدوا ثم استدلوا اعتقدوا معنى معين و و وضح و لهم معنى معين في مسمى ا ل إ ي م ا ن ف أ خ ذ و ا به ثم أ خ ذ و ا يستدلون لهم ن ا ل ل غ ة ومن ا ل آ ر ا ء ومن ا ل ف ل س ف ة ومن يستدلون حتى من ا ل ق ر آ ن بما يخدم منهجهم ا ل أ م ر الثالث الذي ل أ ج ل ه أ اثر الله تبارك وتعالى من ذكر ا ل إ ي م ا ن في ا ل ق ر آ ن الكريم أ ن الله تبارك وتعالى خاطب بهذه المساله أ ل ة خ ط ب ا ل ت ب الناس ر ك و ت ع ا ى اجمعين العربي منهم و ا ل أ ع ج م ي ل أ ن هذه ا ل م س أ ل ة هي أ ص ل الدين بل خاطب الله تبارك وتعالى بها ا ل إ ن س ي والجني ف إ ذ ا لابد أ ن تكون و ا ض ح ة لا تلتبس على أ ح د إذا كانت هذه كانت المسألة خاطر الله تبارك وتعالى الناس أ ج م ع ي ن تكون و ا ض ح ة و س ه ل ة وفي متناول الجميع يعني دع عنك الـ الـ اذهب يعني عنك ا إ ل ى الجن ومدى استيعابهم ومعرفتهم لهذه المساله بمجرد ان سمعوا ا ل ق ر آ ن من النبي صلى الله عليه وسلم كل إلي وحية أنه اجتمع نفر من الجن、ها. فقالوا إ ن ا سمعنا ق ر آ ن ا عجبا يهدي إ ل ى الرشد ف آ م ن ا به أ و ل شيء ع ل م و ا أ ن ه م يجب عليهم أ ن يؤمنوا ب ا ل ق ر آ ن وبمن نزل عليه ا ل ق ر آ ن فامنوا به ولكنهم علموا أ ن مقتضى هذا الايمان لا يكون صحيحا إ ل ا ب أ ن يترك ا ل ش ر هذا ما الجن لأول واحدة مثل لأول مور جن فأ... فأ... فأ... فامنني ولن نشرك بربنا احدا اي ان المؤمن لا يكون مؤمنا الا بفرق ط الشرك م... مفيش فيها فيها كلام. اما اذا جمع بين الامرين وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون خلاص ايمان بالربوبيه مع شرك الالوهيه لا يعد ايمانا صحيحا بل هو مضمون الشرك الحقيقي هذا ما فهمه الجميل فالمساله واضحه لماذا؟ لان م ذ ا ل أ الله تبارك وتعالى أ ك ث ر من ذكرها في ا ل ق ر آ ن الكريم ف هنا ف ا ئ ا تتعلق بهذه ا ل م س أ ل ة وهي اسم ا ل إ ي م ا ن من أ ك ث ر ا ل أ س م ا ء ورودا وذكرا في ا ل ق ر آ ن الكريم م عليهم أنهم مشاء الإيمان كما خاضوا فيها من طيب في فيها ثبت الصحابة ب هل الله ه عن ع رضوان خاضوا خاض د من التابعين وتابعي التابعين و ا ل أ ئ م ة الذين ج ا ء و ا بعد ذلك لم يثبت عن صحابي واحد أ ن ه قاض في هذه ا ل م س أ ل ة بمثل خوض من جاء بعدهم بمعنى أ ن ه م لم يعرفوا ا ل إ ي م ا ن بالمصطلحات ا ل م ت ا خ ر ة عند العلماء و ع ي د ا ل أ ئ م ة فلا تجد مثلا صحابيا واحد يقول ا ل إ ي م ا ن قول وعمل أ و ا ل إ ي م ا ن قول وفعل أ و ا ل إ ي م ا ن قول وعمل يزيد وينقص أ و الايمان قول وعمل ولي و س ن ة ليست هذه ا ل أ ق و ا ل وارجع عن ا ل ص ح ا ب ة مطلقا ولا عن صحابي واحد كما من الذي يستفاد ذلك هل ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم لم يعرفوا هذه ا ل م س ا ئ ل لا يستفاد من ذلك أ م و ر ي أ ت ي في ا ل أ م ر ا ل أ و ل أ ن ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم فهموا هذه ا ل م س أ ل ة وعلموها جيدا ولكنهم كانوا لا يتحدثون في هذه ا ل أ ش ي ا ء إ ل ا بقدر ا ل ض ر و ر ة وبقدر ا ل ح ا ج ة ل أ ن ه م عرفوا هذه المسائل بسليقتهم ا ل ع ر ض ي ة من, من ناحية وعلموها أ ي ض ا من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم فلم ي ق و ل و ا في ح ا ج ة إ ل ى أ ن يذهبوا إ ل ى مثل هذه المصطلحات لماذا لكمال علمهم, علمهم بما جاء في كتاب ربهم سبحانه وتعالى ا ل أ م ر ا ل ث ا ل ي بنجد أ ن ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم كما كنا لا يتحدثون في مثل هذه ا ل أ م و ر إ ل ا ل ل ض ر و ر ة ومصنفات ب فالصحابة ق د ر الحاجة ل يرد عنهم ق العلماء, العلماء او مسائل ا ل إ ي م ا ن أو م س او ئ ل القدر مراتب القدر ا ل أ ر ب ع ه وهذه ا ل أ ش ي ا ء لم يرد مطلقا عن صحابي واحد بجهل ا ل أ م و ر و إ ن م ا كانوا م ق ل ا ا ك ن يضطرون أ ن يبينوا هذه ا ل م س ا ئ ل إ ذ ا دعت ا ل ض ر و ر ة وهذا يدل على كمال علمهم وكمال فهمهم لهذه المشاكل ل ا ل أ م ر ا ل أ و ل وهو عند, عند ظهور ا ل ق د ر ي ة ي أ ت ي الناس من العراق ل ل م د ي ن ة لكي يقابلوا أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونهم والحديث في الصحيح طبلهم القول بالقدر قال الرجل قال لعبد الله من عندما عينه ظهر عما عمر رضي الله عنه إنه قد ظهر ق ب ل ن امر ق و ي ت ف و ن ا ل ل ع مخالف ويدعمون ألا قدر وأن الأمر ألف هنا لابد من الزيان قدر لابد البدعة الأمر من أمر هنا ألا ألف ظهر ظهر ظهر ل ع ق ي د ة أ ه ل السنه و ا ل ج م ا ع ة يسقط ا ل ص ح ا ب ة لا انما يجب عليهم أ ن يبينوا ويظهروا الحق الذي تعلموه من النبي طاعتنا تعلموه قيل ذلك لعبد الله عندما من الله عمر رضي الله عنهما قال إ ذ ا لقيت هؤلاء ف أ خ ب ر ه م أ ن عبد الله بن عمر منهم بريء وانهم أ ن مني ب ر يفيش بقى ت ولا ولا من من القدر فتبرأ مني م عمر عبد وعبد الله بن و عباس ا ا ل ص ح ب ة المتواجئين ا و في أ ر عصر ا ل ص ح ا ب ة الامر لا يحتمل امور ا ع ت ق ا د ي ة لا بد أن, ان يكون فيها مفاصله、خلاص. اخبرهم انني منهم براء وانني منهم بريء وانهم مني براء ثم قال انظر ي ن ا ل م س أ ل ة بدلائلها الشرعيه ة م جئين يسألوا عشان يعرفهم يبقى لابد أن يبجن عشان ان لابد الحق و ا ل ص ح ا ب ة لم يقضوا في ر أ ي ولا في فيما شبه ذلك كالذي قضى فيه اهل الكلام و أ ص ح ا ب الكلام و إ ن م ا الدليل عندهم لا يتعدى ما جاء في الكتاب و ا ل س ن ة فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه بعد ذلك والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يؤمنوا ب ا ل ق د ر أ خ ب ر ن ي أ ب ي عمر ب الخطاب ثم ذكر حديث جبريل الطويل في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ ح س ا ن وعلامات ى م الساعة وكان ن هذه ل ل جبريل عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان قال أ أن أن س ئ ة عن ؤ م ن ب الساعه ل ه ومرعكته وكتبه و ل ه و ل الآخر ي ويقادر و وشريه أهو م خيره رد ل بالدليل ولا ل ي قالوا الناس ما فيش لا قدر و أ ن ا ل أ م ر ق ل ف جديد وحديث وما فيش قدر سابق لعلم الله تبارك وتعالى ف أ خ ب ر ه ب عبد الله بن عمر أ ن هذا كفر هذا خروج من ا ل م ل ة ت ب ر أ منهم ثم بين له الدليل الذي يدل على وجوب ا ل إ ي م ا ن بالقدر و أ ن ه ركن من أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن مثال آخر وهو عند ظهور ب ل ع ة الخوارج س الناس لم بل كفروا الصحابة الله عليهم في عصرهم. علي طالب الله عصرهم ومن معه ومعاوية يكثروا في أبي أبي سفيان كفروا كفروا رضو رضا بن عنه بن ومن معه م المسلمين جماءهم ما لم متواجدة لم و وضقية وقاتلوا واتحلوا وقالوا ما قالوا وبالتالي ع الصحابة البدعة فيها الصحابة قبل ذلك يتحدث تكن هذه و إ ن م ا تحدثوا فيها لما ظهر فردوا على المبتدعين وبينوا ّ الحق في ا ل م س أ ل ة فذهب إ ل ي ه م علي بن ابي طالب ر ج ي الله عنهم مره وناظرهم و أ ق ا م عليهم الحجه وبين ل ه ب الدلائل و ا ل ك ت ا ب و ا ل س ن ة كذلك ذ ا ب عبد الله بن عباس رجى الله عنهما ورجع ن و ر ا من ا ل خ ا ر ج ا ل آ ل ا ف ا ل م ؤ ل ف ة عندما استمعوا إ ل ى الحجه والدليل وظل كثير منهم أ ي ض ا على البدع حتى ف ا ت ل و ا مع عريس بن ابي ل ف طالب ع من عندما جديد في معركه النهروان ر ة و أ ي ض بقدر ا ل ح كذلك السلف من ض و ا ن الله عليهم بعد ا ل ص ح ا ب ة لم يتحدثوا في مثل هذه المسائل لوضوحها واجتماع الناس عليها فلم يكونوا في ح ا ج ة إ ل ى أ ن يتحدثوا فيها كما تحدث فيها ا ل م ت أ خ ر و ن لما دعت الحاجه فمثلا لو اردنا ان نبين كيف تحدث السلف عن المرجئه والسلف م ت أ ث ر ي ن ب ا ل ص ح ا ب ة كانوا ايضا في تعريفاتهم حتى للمصطلحات ا ل ش ر ع ي ة بقدر ا ل ح ا ج ة وبقدر ا ل ض ر و ر ة فمثلا ظهرت المرجئه د الاولى, في عهد التابعين. المرجئة الأولى ظهرت على حمال و ا ا ل م م أبي, أبي ف بقوله المرجئه الاولى كانت تقول أ و ب يخرجوا العمل من مسمى ا ل إ ي م ا ن فان ا ل إ ي م ا ن قول فهنا اشتلت رضوان الله عليهم قاموا ورضوا عليهم وقالوا لا بل ا ل إ ي م ا ن قول وعمل فجدوا إيه العمل وسكت ل أ ن هذه ا ل ض ر و ر ة التي دعتهم لان يتكلموا ويتحدثوا طيب حدثت بعد ذلك المرجئه الثانيه الجهميه فقالوا ا ل إ ي م ا ن مجرد الاعتقاد ا ل ق ل ب أ و مجرد التصديق ا الثلاث الله عليهم أيضا الضرورة فقالوا لا الإيمان م عليهم رضو وربه بقدر قول قول وعمل واعتقاد فزادوا إيه؟ إيه؟ القول والعمل على ما قالت به الجميع و ر ا د و ا ان يحصلوا الامام بمجرد الاعتقاد ظهر قوم القبساء بعد ذلك ولكن العمل ا ل م ر د به عمل القلب واللسان ف ق ا ل لا عند ذلك قال السلف رضي الله عليه تعريفا جديدا ليميزوا هذا القول ا ل ق ب ي ث عن قول أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة قالوا ا ل إ ي م ا ن قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح و ا ل أ ر ك ا ن لكي يرد على الذين يقولون إيه اه لمن قول وعمل أو قول وعمل وأتقال ولكن العمل م ر ا د به العمل القلبي و أ خ ر ا ج ا ع م ل الظاهر الجوارح و ا ل أ ر ك ا ن من ذ ل ك فكانوا يردنا بهذه ا ل ك ي ف ي ة بقدر ا ل ح ا ج ة وبقدر ا ل ض ر و ر ة لذلك يقالنا بنجد إ ن مصنفات السلف رضوان الله عليهم كانت م س ب ب ة ي ع ن ي لم يكن ع ن د ه حب إ ن ش ا ء المصنفات والكتب وانما ل ك ت ب و إ إ ذ ا دعت ا ل ض ر و ر ة ل أ ن يصنفوا ك مصنفا لبيان مثلاً ح ق ي ق ة مثل الاجساد و ا ل ج م ا ع ة والورد ع ل ى ا ل م ت د ع ي ن فكانوا يفعلون ذلك فنضرب مثالا ل م ث ا على ذلك ب ا ل م س أ ل ة التي نحن بصددها م س أ ل ة ا ل إ ي م ا ن ما هو أ و ل كتاب ارزف ِ في م س أ ل ة ا ل إ ي م ا ن في ا ل إ س ل ا م هو كتاب الامام إ ابو عبيد القاسم ا بن سلم رحمه الله وهو عاش في القرن ي ن الثاني الهجري والثالث الهجري ف وولادته ل د كانت عام 157 ه ج ر ي و و ف ا ت ه ع ا م س 2 4 هجريه, عام هجرية يعني عاش وفتتا عام ميتين اربعه ل وعشرين ه ج ر ي هذا ا ل إ م ا م إ م ا م عظيم وهو أ ب و عبيد القاسم بن سلم له مصنبات اخرى بخلاف شرك الايمان و ت ن ا ء العلماء عليه يعني ليس له حدود حتى ان اسحاق ابن رهويه رحمه, رهوي رحمه الله الله يحب الحق يحب أ ب و عبيد أ ع ل م مني و أ ث ق ه ويقول في القول الاخر نحن نحتاج إ ل ى أ ب ي عبيد و أ ب و عبيد لا يحتاج إ ل ي ن ا يعني ما عندهم ن علم يستغنى به عن أ ن ه يجلس أ م ا م أ ح د أ و ي أ خ ذ عن أ ح د ولكن الناس لا يستغنون عما معه هو من علم حتى و إ ن كانوا من ا ل أ ئ م ة نحن لا نحن نحتاج إ ل ى أ ب ي عبيد و أ ب و عبيد لا يحتاج إ ل ى ما عندنا أ و إ ل ى ما معنا ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله يقول في حق هذا عليه عليه هذا المهم أستاذ ذلك هذا الإمام العظيم القاسب السلام القاسب السلام يزداد خيرا إلى غير ذلك من الأرائج الأقوال السناء والمرح العظيم على هذا الإيمان يقول كل إلى على الإيمان يوم من عبيد عبيد في أبو أبو أو أن أو الكتاب غير رسالة كتبها لسبب وهو أ ن بعض الناس طلب منه أ ن يكتب ر س ا ل ة في ا ل إ ي م ا ن يبين ويوضح فيها معالم د إ ي الايمان ن عدى ل بخلاف ذلك ر عند يقول اهل ي ر ة ا ل إ فإنك ي يقول م أما ا ن كنت بعد ت س أ ل ن ي الإيمان عن و ا خ ت ل ا ا ف ل أ م ة في ا س ت وزيادته ك م ا ل ه و ن ق ص ه وتذكر انك احببت معرفه ما عليه اهل السنه من ذلك وما الحجه على من فارقهم فيه فان هذا رحمك الله خصب قد تكلم فيه الشلف في صدر هذه الامه وتابعيها ومن بعدهم إ ل ى يومنا هذا وقد كتبت اليك بما, بما انتهى الي علمه من ذلك مشروعا ملخصا خذ لكم الكلام الذي ذكرناه من ضمن الكلام الذي ذ ك ر ه أ ب و عبيده في م ق د م ة الكلام يقول فان هذا رحمه الله خطب قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الامه وتابعيها ومن بعدهم إ ل ى يومنا هذا لم يتحدثوا ولم يقوموا في مثل هذه المسائل فكيف نوفق بين قول أ ب ي عبيد رحمه الله أ ن صدر هذه ا ل أ م ة يعني تكلموا في هذه المسائل المساله يعني م س أ ل ة ا ل إ ي م ا ن المراد أ ن ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم بينوا هذه المسائل أ ي ض ا وتكلموا فيها ولكن ليس بنفس المصطلحات التي اصطلح عليها من بعدهم من أ ه ل العلم كانوا يبينونها ب أ ق و ا ل ه م و ب أ ف ع ا ل ه م من خلال البيان ا ل ن د و و ا ل ت أ ث ي ر أ و التاثر القراني مثلا في صاحب نؤمن ساعه ة ك هذا تكلم في الايمان إ ي م ن بنا نؤمن اجلس ساعة هذا تتلم ف ا ل إ ي من وجهين الوجه ا ل أ و ل ا ن ي أ ن معاذ بن جبل رضي الله عنه أ ر ا د أ ن يبين أ ن ا ل أ ع م ا ل يطلق عليها أ ن ه ا إ ي م ا ن ما هو؟ اجلس بنا اجلس بنا هو إيه نؤمن ن كما أم ساعة و هذه إيه اعمال ر ك و ت ا كتابه ل ى يسبحونه يتنون كتابه هذه أ ع هذه طاعات فهنا سمى العبادات وطاعته ايمان هذا ب ش د ة تاثرهم ب ا ل ق ر آ ن حدث ا ل م ت ا ث م ي ن جدا ب ا ل ق ر آ ن كما قال الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إ ي م ا ن ك م بالاجماع إ ي م ا ن ك م ب م ع ن ى إ ي ه صلاتكم فالله تبارك وتعالى سمى الصلاه انها الايمان كذلك اثر الصحابه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم سمى العمل الصالح ايمان وليس بعد بيان أيُّ العمل العمل. اي ل ل أفضل قَلَ ع م إ م العمل ن ب ا ل وَرَصُولِهِ النبي صلى الله ه شُك اشترك في ل ل ي ه و س عنَ إيه سأل افضل ل ل ع م أيُّ قال ايمان ن ب صلى الله عليه و س تقصر ل ل ل أ ع م م ا ا ا ب إ ي ولا وإن لأ الأعمال الإيمان أعظم من هي بالله ورسوله بلأن بالشدة قال لِلَّهِ إلى الحديث أي نعمى نُخِنْ ثُم ثَجَّهَا يِيشَ هذا آخر العمل من ا ل إ ي م ا ن ومن مسمى ا ل إ ي م ا ن بل ا ل إ ي م ا ن يطلق على إيه؟ على ا ل أ ع م ا ل ا ل ش ر ع ي ة ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة أ ر ا د أ ن ي د ل ل و ي ب ي ن أ ن ا ل إ ي م ا ن يزيد وينقص سنستخدم إجلس ساعة إجلس إجلس ساعة من بنا نؤمن مؤمن بنا مؤمن بنا نؤمن يعني هنعمل كما هم ذلك الذي قال له إيه أيضا إيه وصاحبه نزداد ا ا ي ايمانا ا ا ايوه الذين ن و ا هم مش يا ايها الذين, <تصفيق> <تصفيق> الذين امنوا امنوا ما بالها خدتش بعيدة وطبعا من بعيد القرآنه التشكيل اللي مجيبه عارت حد يدرس في ايها ل د ن أو أ في العربية ي اللغة الذين امنوا امنوا م ازدادوا ايمانا اثبتوا على ا ل إ ي م ا ن فهذا أ ر ا د معاذ بن ي ب رضي الله عنه أ ن يبين هذه المسائل ب ه ذ ه ا ل س ل ي ق ة ا ل ع ر ب ي ة بالفهم الذي فهموه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أ ي ض ا يتعلق بذلك أ م ر المصطلحات الشرعية كما قلنا الصحابة لم يضعوا لم مثل أن هذه المصطلحات طب هذه المصطلحات يعني كما قلنا الصحابة لم يعني ي ق وضعها ل الإيمان قول وعمل إلى ذلك وهذه المصطلحات و ونقص وهذه و ا يزيد غير العلماء طب هذه المصطلحات ن أ خ ذ بها أ و لا ناخذ أ خ ذ ب ه ن أ بها ل أ ن المعنى صحيح كما ق ل ن ا في ا ل ط ا ع د ه التي كررناها مرارا لا م ش ا ح ة في ا ل إ ص ط ل ا ح طالما أ ن المعنى صحيح والجوهر صحيح ف أ ي أ ل ف ا ظ تؤدي إ ل ى هذا المعنى خلاص يبقى المعنى إيه صحيح هنا مثلا على سبيل المثال في ق ض ي ة التوحيد لم يرد في يعني الكتاب والسنة نصا إصطلاحا أو التوحيد ينقسم إ ل ى قسمين توحيد ر ب و ب ي ه وتوحيد الالوهيه أو أو إلى ث ث ة أقسام توحيد وتوحيد أ س م ا ء وصفات و إ ن م ا هي مصطلحات اصطلح عليها إيه؟ اهل العلم من خلال استقرائهم من خ للقران ا ا س ت ه م ل ل ق ر آ الكريم ولكن ه ذ ه م عن ايه صحيحه لذلك بعض العلماء قال وقلنا ا ل ي ن ايه نوعا رابعا نقول توحيد الحاكمين هذا ع ل ي بعض العلماء و إ ن م ا أ ر ا د و ا من وراء ذلك أ ن يبينوا اهميه ل الحاكمية ا ك م ي ة توحيد الحاكمية. إفراد ب ا ا ل ح ك ة فبالمعنى الصحيح ولا المعنى الصحيح المعنى الصحيح ا ل ل أن توحيد ب ا ر ع ا و لا ش ر لا ف الحاكميه ل ل ه ب ا ة قالوا ل أ م المسألة ي ة هذه ولبعد الناس وفهمهم الخاطئ ل م س أ ل ة ا ل ح ا ك م ي ة قالوا إ ذ ا نزيد قسما أ و نوعا ونقول ايه توحيد الحاكميه العلم أن أن من العلماء ن ذلك ويزيد ذ ا الفجوة ولا يتتسع في توحيد به أو امر ل ح ا ك ة او م الحاكميه يدخل في الربوبيه ويدخل, ويدخل في الاسماء والصفات ولكن لا مانع من ا ف ر ا د ه ب ذ ك ل اهميته ولفت النظر اليه حتى ان الشيخ ابن باز رحمه الله هو زادوا نوعا خامسا قالوا بتوحيد الشيخ الالباني خامسا الاتباع كذلك توحيد الاتباع اي للنبي صلى الله عليه وسلم ل أ ن الناس دلوقتي اما أ ن يكونوا مقلدين للعلماء مقلدين لمرشديهم مقلدين للدعاء ولل... وللوعظ و ا ل خ ط ب ا ء يقلدون يعني كل من يتحدث به الله تبارك وتعالى إ ل ا أ ن ه م لا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أما مرضوع المحطوط هو وضعه قلمة الجماعات الحددية المنج الجماعات الذي يسير عليه الناس أما ما طبعا يسير أ و ما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فهذا عند كثير من الجماعات يؤخذ منه ويرد عليه أ م ا قول العالم قول مؤسس ا ل ج م ا ع ة م ش عارف ايه فقال قوله لا يرد لذلك استحداثوا هذا النوع من التوحيد فقال بتوحيد الاتباع لكي يفردوا النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع دون غيره فهو المعصوم وحده صلى الله عليه و س ل م و ي ؤ ا ل قوله دون م ن ا ق ش ة أ و دون رد أ م ا ما دون النبي صلى الله عليه وسلم فقد يصيب وقد يخطئ فلذلك ز ا د ل و ح يبقى د توحيد الحاتمية ا ل أو ا ع ي ب أن قطأ ابن ا ليس بمصل ولكن من زاد هذا النوع ص ح لو تطرقنا الى اكثر من ذلك هنقول ما فيش حاجه ما ه ا شروط صحه, وفيش شروط صحة وضوء وأركب صلاه وارقام صلاه وارقام وضوء يعني يعد من مناقب أ ه ل العلم أ ن ه س ه ل و ي ص ث ر ا ل ع ل و م على الناس بما يتناسب لكل عصر هذه المصطلحات الشرعيه ة يعني وإن في بعض وإن ن اختلفت الألفاظ صالما ا واحد وإلى جوهر واحد لا مانع تؤدي زيكم إلى وإلى ذلك والرسة نقول مشألة نقول مشألة معنى من كمان كمان جوهر زيان طيب ايضا الذي يدلل على أ ه م ي ة م س ا ل إ ي م الايمان ن أن أ م ة ل إ ل ه ا تعلق ب م س أ ل ة ا ل أ س م الايمان ء و ا أ ح ك م بمسألة ل ا إ لها تعلق بمساله الاسماء و ا ل أ ح ك ا م إما معنى أولا تحدثون الأسماء. المقصود ب ا ل أ س م ا ء يعني أن س م اسماء ء أ الدين أ س م التي ء ا د ي ن ا ل جاءت في ا ل ق ر آ ن الكريم بمعنى هذا مؤمن هذا كافر هذا مسلم هذا مشرك هذا منافق هذا م خ ت ل ع هذا ظالم هذا عدل هذا فاسق هذا كذا دي إيه؟ أسماء الدين أسماء أسماء الشرعية في كتاب الله تبارك وتعالى ولا مصدر لها إ ل ا الكتاب و ا ل س ن ة ليس ل إ ن س ا ن أ ن يسمي هذا كافرا أ و هذا مؤمنا أ و هذا مشركا أ و هذا مبتدعا أ و ظالما أ و ع د ل ا أ و فاسقا إ ل ا بما ثبت في كتاب الله و س ن ة النبي ص ل الشيخ الإسلام ابن رحمه الله إ س ا ابن م عليه ا ل ل ه الكافر من جعله الله كافرا والمؤمن من جعله الله مؤمنا والمشرك من جعله الله مشركا والمنافق من جعله الله منافقا والفاسق من جعله الله فاسقا والعدل من جعله الله سبارك و ت عدلا ا ل ى ع لا دخل ل ل آ ر ا ء أ و ل ل أ ه و ا ء في هذه المسميات و إ ن م ا تؤخذ من كتاب الله تبارك وتعالى كيف نطلق على هذا أ ن ه مؤمن أو ه ذ ا أنه كافر أو ه ذ ا أنه مشرك أ و منافق أ و م ب ت ل ع أ و ظالم أ و عدل أ و غير ذلك إ ل ا إ ذ ا علمنا هذه ا ل أ س م ا ء بحقيقتها من هو المؤمن ما علامات ا ل إ ي م ا ن من هو المشرك من هو الكافر ما علامات الشرك ما هي صور الشرك ما هي صور الكفر إ ل ى غ ل ر ج ل ذاته مما وضحه و أ ك ث ر الله ت ب ر ك وتعالى من ذكره في ا ل ق ر آ ن الكريم الناس منذ القديم في هذه اختلافا م ت ا ب ا ي ن ا عظيما الأصل ومعنى في الاصل موافقه القران لفظا ا ومعنى ب صحة ل ا ن من سمى المؤمن ك ا ث ر ا أ و سمى ا ل ك ا ث ر ة مؤمنا هذا تقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لان هذا معناه أن الله لم يبين لنا من ا ل ك ا ث ر من المؤمن معناه ومن نحكم فمثلا مثلا من مثلا على أننا نصطلح الناس نطاط والسنة سنبين أشياء خلالها خارج الكتاب خلال الفرق الخوارج هذه وافقوا لفظ القران وخالفوا, وخالفوا في المعنى و ا ل ح ق ي ق ة في مسمى الايمان يعني وافقوا ا ل ق ر آ ن وافقوا اهل ا ل س ن ة في الاصطلاح العام لفظا ولكن في ا ل ح ق ي ق ة خالفوا ا ل ق ر آ ن وخالفوا اهل السنه هم الخوارج وعمل واعتقاد وهذا ما ثبت في ا ل ق ر آ ن وثبت في ا ل س ن ة وما عليه أ ه ل السنه ة والجماعة فيه تعريفين من اصطلاحي ل القران قول وعمل واعتقاد ل بشكله اللي إيه؟ خالفوا في المعنى والحقيق والحقيقة تب لو ذهب هذا العمل ذهب ا ل إ ي م ا ن معنى أحد الأعمال عن أحد إ يعني ه ي كل عمل بمفرده يعني واحد ترك الصيام ك ا ت خلاص عن د الخوارج واحد زنى ك ا ت خلاص واحد مؤمن قتل مؤمنا آ خ ر كافر ت ب بيسموه أحد الأعمال. يعني الأعمال عمل من الأعمال عندهم أحد كل شرط ي الإيمان صحة إذا ذهب هذا العمل ولو م ذهب ب ف د ه الله صار الإنسان كافراً ولعجب قال في ا ل ح ق ي ق ة ا ل ق ر آ ن ي ة ان الله تبارك وتعالى م ث ل اثبت أ للمتقاتلين الايمان ل م م ؤ ن ن ا ل و إ ن طائفتان من المؤمنين اقتتنوا فاصلحوا بينهما مع ا ق ت س ا ل ه م ومع ذلك لم ي خ ر ج و ا من الملل بل أ خ و ة ا ل إ ي م ا ن ب ا ق ي ة وثابته ة وإن كلا ب ع ض م عندهم وسلم المرأة إيمانها يبغي على بعض. اللي بيصرف كثيرا اللي بيصرف、كاتر. طيب النبي عليه التي يدها بعض بالكبائر على قفع على صلى الله عليه وسلم التي شرفت يدها وظلت كات شرفت مثل حكم اما ل ل ز ن يعني ا اذا يزمي ر من الملة لأنهم مرتفل كان ب ي ر إن كان محصنا يرجم ويظل على إ ي م ا ن ه بل شهد ا النبي صلى الله عليه وسلم ل ل م ر أ ة التي ماتت و ي ي ع ن ت ه ر ت نفسها بالحد أن يعني توبتها لو وزعت على سبعين لأن لو على المدينة يعني من وزعت لوسعتهم وكذلك الزاني اللي هو ب ا ز و ح ش ن بيجلد ويظل ع ل ى إ ي م ا ن ه يبقى دي ح ق ي ق ة ا ل ق ر آ ن هي دي أ ح د ا ل أ ع م ا ل ا ل م ذ ك و ر ة في ا ل ق ر آ ن خالف فيها من الخوارج طيب هناك س ر ق ة م ق ا ب ل ة للخوارج وهم م ر ج ئ ة الفقهاء م ر ج ئ ة الفقهاء قالوا إ ي ه و ا ف ق و ا في بعض المعنى و ا ل ح ق ي ق ة وخالفوا في الله الخوارج وافقوا فيه؟ في وأفقوا في اللفظ ووافقوا ي ا ل ل خ ل في و ا ف المعنى و ا ل ح ق ي ق لا م ر ج أ ه الفقهاء خالفوا في اللفظ ووافقوا اهل ا ل س ن ة في بعض المعنى وفي بعض الحقيقه كما سوف يعني نفصل بعد ذلك فقالوا في لفظ تعريف مسمى ا ل إ ي م ا ن ا ل إ ي م ا ن قول باللسان واعتقاد بالجنان و أ خ ر ج و ا العمل عليه ن عن مسمى الإيمان. قالوا العمل إ دا شيء زائد بعيد عن إيه عن مسمى الايمان ن ي في في قيمة في الإيمان الصحيح لأنهم قالوا العمل له الإسلام قالوا أن أن من العمل صمرة صمرات إيه الصحيح ولازم من بحيث أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا عمل ي س ا ن و إ ذ ا ترك العمل ي أ س م ويعاقب وهذا عند أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة صحيح و أ ي ض ا دل على ذلك ما جاء في ه الكتاب والسنه ة طيب ن من يخالف في وفي المعنى يعني ا أيضا يخالف اللفظ والحقيقة يخالف كغلاة ك كله في وفي المرجئة ا ل ك ر م ي ة والجهميه الكرمية ما الايمان مجرد ط و ل ا ل ج ه م ي ة ا ل إ ي م ا ن عنده مجرد اعتقاد ف خ ا ل ف و ا لفظ ا ل ق ر آ ن و خ ا ل ف و ا ا ل ح ق ي ق ة في نفس الوقت ط ا ئ ف ة ر ا ب ع ة وهي من ا ل ط ا ئ ف ا ل م ع ا ص ر ة وهي من أ خ ط ر الطوائف ليه لكون أ م ر هذه ا ل ط ا ئ ف ة يلتبس على الناس ل أ م و ر لكونهم أ و ل ا يزعمون أ ن ه م د ع ا ة ا ل س ل ف ي ة والمدافعين عن ج ي ن الله تبارك وتعالى في الوقت الحالي ا ل أ م ر ا ل أ خ ط ر أ ن ه م يقولون بتعريف أ ه ل ا ل س ن ة والجماعه لا ا ل ه ل السنة ل و ك ن ي أ ت و ن عند العمل يقول من لم ي أ ت ي بجلس العمل أ و كان شاركا لكل ا ل أ ع م ا ل بحيث لم يركع لله ركعه ولم يصلي لله صلاه ولم ي ز ب ت لله كذا فهو مؤمن معه م أصل اصل ح و الايمان ا ع م ل فيه في ل عمل الجوارع خلاص هذا ا شيء ئ لذلك كثير منهم يقول بقول ا ل أ ح ن ا ف أو أ يقول بقول ل ا ش ا ع ر ة أ ن العمل بالجوارح شرط كمال يعني الايمان موجود والله إ ن عمل بالجوارح فقد ازداد إ ي م ا ن ا من أ ر ا د أ ن ي س ت ث م ل ا ل إ ي م ا ن فيعمل في بجوارحه ومن لم يعمل بالجوارح مطلقا فهو مؤمن ناجح عند الله ل أ ن ه معه أ ص ل ا ل إ ي م ا ن و إ ن دخل النار وعوقب بذنوبه ومع صوره المال الى ا ل ج ن ة هذا المذهب من أ ر ض المذاهب وفيه ابطال ل ر س ا ل ة الرسل وفيه ا ب ا ل ك ت ب ا ل ت ي أ للكتب نزلت التي من أجل أن أجل ؤ م ن ا ل ن ا س ب ق ل و ب ه م و و و ي ق ل ا بألسنتهم الله القرآن من أوله إلى آخره يقول ب ا ر ك و م ع ذلك هذه ا ل ص ا ئ ف ف ة تقول ت ب م ى تعلق اسم ا ل إ ي م ا ن ب م س أ ل ة ا ل أ س م ا ء و ا ل أ ح ك ا م في غ ا ي ة أ ه م ي ه هذا ما يتعلق بايه بمساله إ ي بمسألة ا ل أ س م ا ء هذا مؤمن هذا كافر هذا موحد هذا ظالم هذا إيه ذ ايش على المستحقية على جاء في كتاب الله, وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإيه بالأحكام ا أنا... النفس أنا ننتهي لإيه يعني من منها حشش ح المراج ب كذا مسائل ا ل أ س م ا ء والاحكام أ ح ك م ا ل أ ما يتعلق باحكام ا ل ع ص م ة أو ا ل أ ح ك ا م ا ل م ت ر ت ب ة على ثبوت ا ل إ ي م ا ن المؤمن ب إ ي م ا ن ه صار معصوما في ماله ودمه ف إ ذ ا زال ا ل إ ي م ا ن صار إيه؟ دمه حلال وماله ف ا ي للمسلمين قال الله تبارك وتعالى فاقتلوا المشركين حيث و ج ث ت م و ه م وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مصل ق فان تابوا واقاموا الصلاه و آ ت و ا الزكاه فخلوا سبيلهم الشرط إ ن ه م لا يقاتلوا إ ل ي ه إ ن ه م يتوبوا من كفرهم ويلتزموا ب ا ل إ ي م ا ن وبتوحيد الله تبارك وتعالى مع اتيال ا ي ن أنه ب ل ليس ش ر ط ا أنه يأتي ب ل ع م ل ا ل ظ ه ر في, هذه لا يصنوا في فإن فإخوانكم الآية يصنوا هذه لا إخوانا تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في الدين يعني ل اي ص من الكفرين والتزموا بالتوحيد و أ ق ا م و ا ا ل ص ل ا ة و أ ت و ا ا ل ز ك ا ة يعني ياتوا ببعض الشعائر التعبديه ن وعملوا معاملة المرتدين في الحديث المتفق عليه أ م ر ت أ ن أ ق ا ت ل الناس حتى يشهدوا ان لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د ر س و ل الله عليه م س ل م و ي ؤ م ن و به وبما جئت به ف إ ذ ا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم إ ل ا ب ح ق ه و ح س ا ب ه على الله تبارك وتعالى ف ا ل إ ي م ا ن هو الذي يعصم النفس و يعصم المال ف إ ذ ا ارتد ا ل إ ن س ا ن أ و ظل على ك ب ر ك هذا يقاتل ويصبح مباحا في ماله ودمه علاوة على عليه والمعجاة تعرف تعرف بعضهم بعض الأحسام الأخرى المهمة أن مثلا اسم الإيمان المولا الإيمان بكي تعرف إيه؟ أهل الإيمان بكي كي كي تكون لهم إنما المؤمنون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء اسم أخا إنما إقوى أن تنصرهم يترتب إن بكي بكي هذه أ ح ك ا م لا بد من وجودها ك أ ث ر من أ ث ر ا ل إ ي م ا ن فاما إ ذ ا كان كاثرا فيترتب على ذلك ايضا أ ح ك ا م أ خ ر ى إ ن ه ا تكسر الكافرين وتتبرا أ منه قد ك ن ت ل ك منهم إسواة س ح في إ ب ر ا ي و اذ ل ي ن معه إذ قال لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا هو ده الشرط و حتى تؤمنوا بالله وحده آ م ن و ا بالله وحده و صاروا إ خ و ا ن ا لنا ظلوا على شركهم وظلوا على كفرهم لهم أ ح ك ا م خ ا ص ة تتعلق, تتعلق بهم أ ي ض ا من متائم الاحكام ا ل أ خ ر و ي ه يتعلق م س أ ل ة ا ل إ ي م ا ن والكفر الوعيد الوعيد في ا ل آ خ ر ة ف أ و ج ب الله تبارك وتعالى للمؤمنين الجنة كما أ و ج ب للكافرين النار إ ن ه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار ولكن الأشياء بعض التي على أهمية مسألة نذكرها الله سبحانه وتعالى في الجرس القادم ثم بعد الجرس ندخل و ا في الحديث عن م ش ا ئ ل ا ل ج ن ا ن ونسال الله تبارك وتعالى أ ن يوفقنا لاستمرار هذا الدرس أ ق و ل هذا القول واستغفر الله العظيم ي ولكم